لانه لآن القرآن القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن م ا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا ي ق ر ب ا ل م س ج د الحرام بعد عامهم هذا و إ ن خفتم عيله فسوف يغنيكم الله, فسوف يغنيكم الله من فضله إ ن شاء إن الله عليم حكيم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 ق ا ت ل ه م الله أنا ي ؤ ف ك و ن ا ت خ ذ و ا ا أ ح ب ر ه م و ر ه ب ا ن ه م أ ر ب ا ب ا ل س ي للعلوم ا ل ا س ح ا ب ن م ر ي م و م ا أ م ر و ا إ ل الله ي ع ب د و إ الحسنى واحدا ا إلا إله هو س ب ا ن ه ب ح ا ه عما يشركون يريدون ي و أن ط ف ئ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 ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم, فبشرهم بعذاب أ ل ي م يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم, فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم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 واعلموا أ ن الله مع المتقين إ ن م ا النسيء ز ي ا د ة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ي ح ر م و ن ه ع ا ل ع د ة ما ح ر م ا ل ل ه د ع و ي ما ح ر م الله ز ي ن ل ه م سوء أ ع م ا ل ه م و ا ل ل ه ل ا يهدي ا ل ق و م ا ل ك ا ف ر ي ن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 ي ع موسوعه ا ل ي ن ا ب د ل قوما غ ي ر ك م و ل ا شيئا ا تضروه ل ل ه ع ل ى كل شيء قدير إ ل ا تنصروه ص فقد س ل ا م ي ه إ ذ أ خ ر ج ه الذين كفروا ثاني اثنين ث اذ ن اثنين ي إ هما في الغار إذ يقول ل ص اذ ح تحزن ب ه لا إ يقول لصاحبه لا تحزن ن تحزن لا إ ا موسوعه ا ل ا ت ح ن إن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه د بجنود, وأيده بجنود لم تروها لم وجعل كلمه ة وكلمة الذين كفروا السفنى ا ل ل هي العليا وجعل كلمة الذين ع وجعل ل كلمة ل ي ا ا كفروا السفلى و ك ل م ة الله هي العليا والله عزيز حكيم